ثُمَّ جَعَلَ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ دَعَوْهُنَّ يَاتِينَكَ سَحْيًا وَعَلِمَ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ لكن مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واتع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منهم ولا أذى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 الذين آمنوا لا تبطل صدقاتكم بالمن ولذلك الذين ينفق ماله كالذي ينفق ماله لآناء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب بَاطِلَهُ وَهُوَ بِهِ فَتَرَكَ وَصْلَنا فَتَرَكَ وَصْلَنا لا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَذَبُوا وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ